الوحدة الثالثة الدرس الأول بيتي وأسرتي واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور والد, والد والدة ولد بنت أخت أخت Echt.